هي حقيقة خلاصة التأصيل العلمي الذي نسمع الآن الكلام الكثير فيه والخلط والخلط العجيب فيه فأعود مرة أخرى وأحسن نفسي وإخواني وأبنائي على رأس المال الذي يؤثث عليه هذا كله على وهو الشفف فالله الله في الاعتناد الحفظ فإن الحفظ هو أساس العلم فإذا لم يقل فلا علم لأنه حينئذ لا يكاد يقر في قلبك شيء من هذا العلم وما سمعت كما قلنا ينسى واما الذي يحفظ فهذا الذي يبقى ولو كان قليلا فمن حفظ قليلا امتفع كثيرا ومن قرأ كثيرا امتفع قليلا وذلك لأن الحفظ يقر والمقروء يسر واسال الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياقوا فالفقه هو الثمره التي لاجلها نحفظ هذه العلوم وهو الذي مدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه بقوله من يرد الله به خيرا يصفقه في الدين والخير باتيانك للخير وفعله وتجنبك للشر فمن وفق للصدق في دين الله الذي هو ثمره هذا المحكوم فقد وفق لخير كثير